يا ربي صلِّ على محمد وافتح من الخير كل مغلَّى يا ربي صلِّ على محمد وافتح من الخير كل مغلَّى يا ربي صلِّ على محمد واغفر وسامح من كان أذنا يا ربي صلِّ على محمد واغفر وسامح من كان أذنا يا ربي صلِّ It's Allah Bendera yang besar jangan dikibarkan mengganggu sampingnya Yang berdiri silakan duduk bendera besar jangan dikibarkan mengganggu samping kasihan nanti kena